كاللذين ليس لهم في الاخره الا الناهو حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهدا منه ومن قابله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فناء موعده فلا تكفي مريته من